جعلنا ممن قبلت أعمالهم ومحيت أخطاهم وغفرت ذنوبهم يا إله العالمين ويا إله الخلق اجمعين أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك يا الله ها هو مسجد النبي الكريم من داخله ومن خارجه في ساحاته واروقته وعباد الله في هذا النماء والازدياد يوما عقب يوم يقبلون على الله في هذا الشهر الكريم يجودون بأنفسهم وبأموالهم وبما منحهم الله عز وجل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 فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة أيها الإخوة والكرام ما هي إلا لحظات وينادى لصلاة المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة اللهم تقبل من عبادك الصائمين واجعله صياما مقبولا يا ارحم الراحمين اللهم تقبل, اللهم تقبل منا اجمعين اللهم تقبل منا اجمعين اللهم تقبل منا اجمعين الان ينادى لصلاه المغرب الله اكبر Amenging <Sess> En AASHHADU ANNA MUHAMMAD RASULUL ALLAHH AASHHADU ANNA MUHAMMAD RASULUL Hij is al محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان نودي لصلاة المغربي من المسجد النبوي الشريف وقد رفع الأذان بصوت المؤذن الشيخ أحمد الأنصار أسر الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال اللهم امين افترى الصائمون ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله افترى الصائمون فرحين بهذا الصيام اللهم تقبل منا صيامنا واجعله صياما مقبولا اللهم اجعله صياما لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين أفطر الصائمون وأفطر عباد الله ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 بكل عمل يقربهم منك يا رحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان ومن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وما علينا الا ان نرفع كف الضراعه الى الله في هذا الشهر الكريم وفي كل وقت وفي كل حين فهو قريب منا جل جلاله يستجيب دعاء المرء ودعاء العبد يستجيب ممن يتقرب إلي وممن يلح في الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم اللهم اللهم تقبل منا دعانا يا الله اللهم تقبل منا دعانا يا كريم واجعلنا من المقبولين واغفر لنا برحمتك يا ارحم الراحمين يقول النبي الكريم فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء وعن أبي ممامة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء يا سمع قال جوف الليل الاخر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 اذن نكثر، قال الله أكثر، ويقول النبي الكريم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاءا، فيستجيبوا لكم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وعن النبي الكريم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة مستجابه عند راسه ملك موكل كلما دعا لاخيه بخير قال الملك الموكل به امين ولك بمثل اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا واخواننا وازواجنا وذرياتنا والمسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين ولا ويا اكرم الاكرمين حري بنا ان نغتنم هذه الاوقات العظيمه وهذه الدقائق المباركه لنكون فيها مع الله مغتنمين ساعه الاستجابه من الله ما بين الاذان والاقامه فاللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا واجعلنا في هذا الشهر الكريم العظيم من عبادك المقبولين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا واسع العطاء ويا واسع المغفره مغفره من عندك يا الله اللهم واحشرنا في زمره الصالحين الطيبين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا ارحم الراحمين ونحن في شهر الخير وشهر البر والفضل والاحسان اللهم لا يغادرنا هذا الشهر الا بمغفره من عندك يا الله اللهم اغفر لنا في هذا الشهر الفضيل اللهم اغفر لي آبائنا ومهاتنا وكل من له حق علينا يا ارحم الراحمين وها هم عبادك يا الله وقد أقبلوا عليك يرجون ما عندك فغفران فغفرانك يا كريم مغفرة من عندك يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما, تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أرحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا كرام الاكرامين رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراه والانجيل والقران فالق الحب والنوى نعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيته يا الله انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يا أرحم الراحمين هذه لقطات أيها الأخوة الكرام على مسجد النبي الكريم بساحاته واروقته وفضاءاته وجميع ما في هذا المسجد وحوله من عباد الله بهذا المشهد المهيب لعباد الله الذين جاءوا واقبلوا على الله من كل فج عميق حقا إنها لقطات تجسد روعة الإسلام وتجسد عظمة هذا الدين القويم الذي جمع بين عباد الله من مشرقهم ومغربهم وجاءوا إلى هذه الديار المباركة إلى أرض الحرمين الشريفين إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد النبي الكريم قاصدين بذلك وجه الله فهنيئا لكم ان تقاموا صلاة المغرب الله أكبر الله أكبر aan an la ilaha illa Allah kant anna de kant van de kant van de kant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 فاعتدلوا الله, الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم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 مما خلق خلق من إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السراء فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده bana lakal hamd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 إنا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكه يكتور الروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر. <تصفيق> Allahu wij de afgelopen jaren? Allahu Akbar. Allah akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Yeah. Allahu akbar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 Allahumma salli ala die hier ala Muhammad.